جعل له نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مبغة، فخلقنا المبغة عظاما، فخلقنا عظاما العظام لحما ثم.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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وَأَنزَلْنَا من السماء مَاءً بقدره فَأَسْكَنَّاهُ في الْأَرْضِ وَإِنَّا على ذهاب به لَقَادِرُونَ فانشانا لكم به جنات من نخيل و لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكل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 وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم, إلا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون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 Sterker nog, dan ga ik in het begin van de rit. te أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما به من مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وَشِيَّةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُحْمِنُونَ وَالَّذِينَ هم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُقْتُونَ مَا أَتَوْقَىٰ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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون أَفَلَمْ يدبروا القول أَمْ جاءهم ما لم يَأْتِ آباءهم الْأَوَّلِينَ أَمْ لم يعرفوا رسولهم؟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 إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون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 maar hoe doe ik dat? Ik انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزه الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن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 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تكذبون؟ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وكنا قَوْمًا ضالين رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمْ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 وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الْأَرْضِ عدد سنين قالوا لبثنا يوما أَوْ بعض يوم فَاسْأَلِ العالمين